يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينفق وثاقه أحد يا أية النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية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 فَكُمْ رَقَبَ أَوْ أَطْعَمُوا فِي أَيَامٍ ذِمَسْعَبَ يَتِيمًا ذَمَّ قَرَبَ أَوْ مِسْكِينًا ذَمَّ تَرَبَّةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ هُوَ والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأنة عليهم